بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق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 نَهَار إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسطى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وَإِنْ تعجب فعجب قولهم أَإِذَا كنا ترابا أَإِنَّا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أَعْنَاقِهِمْ وأولئك أَصْحَابُ النار هم فيها قالدون ويستعجلونك بِالسَّيِّئَةِ قبل الْحَسَنَةِ وقد خلت من قبلهم المثلات وَإِنَّ ربك لذو مَغْفِرَةٍ للناس على ظلمهم وَإِنَّ ربك لشديد العطاب ويقول الذين كفروا لولا أُنْزِلَ عليه آيَةٌ من ربه إِنَّمَا أَنتَ منذر ولكل قوم هاد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 من أتر القول ومن جهر به ومن هو مستقف بالليل وتارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله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 ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآطال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتقدتم من دونه أولياء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 الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يطلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتقاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرّه وعلى ليته ويدرؤون ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقاب الدار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 فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون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 كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتسلو عليهم, عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن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 أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَهَدَنَا جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تَطْغَىٰ بُضُوعُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ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 مثل الجنة التي وعد المستقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنتل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب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 وسيعلم الكفار لمن عقب الداق ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب